أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيع الله وأطيع الرسول. فإن تولّف إنما ما عمل بعليكم ما عملتم. وَإِنَّمَا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 وله مكين لهم دينهم ارتضى لهم ولا دير توالفهم وله بديلا منهم من بعد خوفهم ألا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة ولا تزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواه النار ولبئت المصير يا ايها الذين امنوا ليستئبنكم الذين بلغت ايمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تطلعون فيها بك من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناع بعدهم طوافون عليكم بعركم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم العلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتين لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يغعن فيابهن غير متبرجات مزينة وأن يستعاففن خير لهم الله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريضه احرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت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 ليس عليكم جناع أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فتلموا على أنفسكم تعية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم لعلكم تعقلوهون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا الذين يستأذنون كولائك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منه واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلون دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادها هل يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألا إن الله ما في السماوات والأرض قد يعلمنا أنتم عليهم ويوم يرجعون إليه فينبر بما علموا والنار بكل شديء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك وخلقكم شيء فقد دروه تطهيرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفزهم ظرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا عياتا ولا مشوره وقال الذين كفروا ان هذا إلا اذ كون افتراه وعانه عليه قوم اخرون فقد جاء ظلمهم وزورهم وقالوا أساطير الأول نكتت بها فهي لنا عليهم كرت واصيلة قل أنزله الذي على مسرف السماوات والأرض إنه كان غفور الرحيم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 وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف غربوا لك الأمثال فغلوهم فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيطا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا غيقا مقرنين سعونا لكثهورا لا تدعوا اليم ثبورا واعدا ووعدت برا كثيرا قل ذلك غير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدا كان على ربك بعثا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعدلون من دون الله فيقول أأنتم أغللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نترك وكانوا قوما دورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره، وَمَن يَظْلِم مِنْكُم بِقُوَّة عَدَدًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْرَكُمْ بعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا